ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا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 إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَا فَعَقَرْ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 كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطَ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرْ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 فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟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 وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم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 خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آل يربك ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه رب كذ الجلال والإكرام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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يرسلوا عليكم ما من نار ونحاس فلا تنتصران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 فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آس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 فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟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 مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان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 فيهن خيرات حسان فبأي آل إربك ما تكذبان حور مقصرات في الخيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ الْلُّئِلِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهم ابكرا عربا اثرابا لِأَصْحَابِ اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين واصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلو ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من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 أفَرَأيتم مَا تُمنون أَأَنتم تَخلُقونه أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِ على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا أَفَرَأِيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَأْ لَجَعَلْنَاهُ حُطَّامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُ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 لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنل من حمين وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبس من نوركم قيل رجعوا قيل رجعوا وراءكم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم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 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصيد ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ياتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم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 والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرنا نقتبس من نوركم قيل رجعوا قيل رجعوا وراءكم فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ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 أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب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 ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذر جيته من نبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون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 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ هَفُورٌ رَحِيمٌ